قوم وركب جوادك علي نفسك لا ميادين القتال العز في <تصفيق> ساح الجيهاد يلا دحق لا تقول اهلي وراعي في لا والعيال يا بتال العز في ساح الجناد يما ضحك يا تقول اهل العراق بالعراق يا, يا جوادا ساح الجناد يما ضحك يا تقول اهل وراعي وين المثار لا ترهب والكل باي روح السلام وع الجيد عام و دنها و اليوم كل واحد بيشك حق <تصفيق> طلعنا ما حد يزال كعله حق <تصفيق> الطلعنا روح السلام عام اليوم كل واحد بيشك حق طلعنا ما لا يزال حق الطلعنا اسمه واحدهم لا يزال جوادك استنى لي نفسك لا ما للقتال العز في ساح الجناد يلا قح لا تقول اهلي ورابي والال يا اخوي مو مرقب جوادك استنى نفسك لا ما يادي بدال العز ساح يلا قح لا تقول اهلي ورابي والعيال أهل العز باربهم برك لقا الكفر أنواع النكار تكو مخاب البطش والطنيان تكور موديار قلم خلوها رماء يعاشق الشهادة والمجشد سفه <تصفيق> وقال Lavu gelir niçin? Kule aşık nişanladı. Vam geçerse bak لا تقول أهلي يا أخو يدوم كم جوادك واستبق اشل لنفسك لا ما يديني العز في زاع الجهاد يا الله دحك لا تقول أهلي وراك عيو الحياة يا أخو يدوم كم جوادك واستبق شلنا بسنا ما يازي للقتل في ساح الجهاد الله دعك لا تقول <تصفيق> أهلي ورابعي والعيال يا فويد مركب جوادا تثبت <تصفيق> شلنا بسنا ما يازي